بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والثلاثون من التذكرة أنبأنا الشيخان أبو محمد عبد الوهاب القرشي والإمام أبو الحسن الشافعي قال أخبرنا السلفي قال أخبرنا الثقفي أخبرنا أبو طاهر محمد بن مخمش الزيادي إملاء بني قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد الأبي يوردي قال أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن أبي حازم لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذاب بعود وجاء ذاب حتى جمعوا ما انضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك غريب من حديث أبي حازم سلمة بن دينار تفرد به عنه أبو ضمرة انس بن عياض الليثي ولقد أحسن القائل خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وقال جماعة من العلماء إن الذنوب كلها كبائر وقال بعضهم لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت فهي من حيث المخالفة كبائر والصحيح أن فيها صغائر وكبائر ليس هذا موضع الكلام في ذلك وقد بيناه في سورة النساء في كتاب جامع أحكام القرآن والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال سبحانه وتعالى ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وقال عز وجل قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملتم أي ما عملتموه وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يسأل عن ذلك ويجازى عليه والآيات في هذا المعنى كثيرة وقال سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي نعيم نسأل فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والطبراني رجال أحد ورجال إحدى هما رجال الصحيح غير عبد الوهاب ابن عبد الحكم ثقة والطبراني في الكبير نفس تخريج الحديث السابق متابعا قال إن ذلك سيكون وعنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد أي قال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد قال الترمذي حديث غريب وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق بن شقيقه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من عبد يخطو خطوة إلا سئل عنها ما أراد بها مسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما أنفقه خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح ورواه عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال فيه حديث غريب لا أعرفه إلا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا من حديث الحسين بن قيس والحسين يضاعف في الحديث وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد قلت ومعاذ بن جبل أخبرناه الشيخ الراوية أبو محمد عبد الوهاب بثغر الإسكندرية قراءة عليه قال قرأ على البيهقي وأنا أسمع قال حدثنا الحاجب أبو الحسن علي بن محمد بن علي العلاف ببغداد سنة أربع وسبعين قال اخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران المعدل قال حدثنا ابو أبو بكر محمد بن الحسين الأجري بمكة في شوال سنة فلاث وخمسين وأثلاث مئة قال أخبرنا أبو سعيد الفضل بن محمد الجندي املاء في المسجد الحرام سنة تسعين وتسعين ومئتين قال أخبرنا صامت بن معاد الجندي املاء في المسجد الحرام سنة تسعين وتسعين ومئتين قال أخبرنا صامت بن معاد الجندي أخبرنا عبد الحميد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 وعيد لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. وتابع الحاشية واحد حسن الترمذي اثنان ضعيف أبو نعيم في الحليه ضعفه الألباني فيه ضعيف في ضعيف الجامع وكنز العمال ثلاثة وأربعة سبق تخريجهما وخرج الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب أخبرنا أحمد بن خالد الحلبي أخبرنا يوسف بن يونس الأفطس قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن عمله مسلم عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في النجوى كيف سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في الندوى قال سمعته يقول يدن المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنف أو يدن المؤمن والله تعالى أعلم حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول رب أعرف قال فيقول إني سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله اخرجه البخاري وقال في اخره هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ورويا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كان يوم القيامة خل الله عز وجل بعبده المؤمن يوقفه على, ذنوبه ذنبا ذنبا يوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله له لا يطلع على ذلك أو لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ستر عليه من ذنوبه ما يكرهه أن يقف عليها ثم يقول لسيئاته كوني حسنات قال المؤلف خرجه مسلم بمعناه وسيأتي آنفا إن شاء الله سبحانه وتعالى وخرجه أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي في كتاب الديباجلة حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يدني الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه فيستره فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك السطر فيقول له اقرأ يا ابن آدم كتابك قال فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويمر بالسيئة فيسود لها وجهه قال فيقول الله سبحانه وتعالى له أتعرف يا عبدي قال فيقول نعم يا رب أعرف قال فيقول إني أعرف بها, إن إني أعرف بها منك قد غفرتها لك قال فلا تزال حسنة تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادي الخلائق حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعص قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى مما قد وفقه عليه في العاشية واحد سبق تخريجه إثنان حسن زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد بن حنبل متابع قلت نسخة من هنا إلى الفصل قوله لا يزول أخبرنا الشيخ الراوية القرشي عبد الوهاب قراءة عليه بثغر الإسكندرية حماه الله قال قرأ على الحافظ السلفي وأنا أسمع قال حدثنا الحاجب أبو الحسن بن العلاء وقال أخبرنا أبو القاسم بن بشران أخبرنا الاجري حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى السونيطي حدثنا أحمد بن أبي رجاء المصيصي حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وتخبأ كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ثلاث مرات قال وهو يقر ليس ينكر قال وهو مشفق من الكبائر أن تجيء قال فإذا أراد الله به خيرا قال أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول حين طمع يا رب إن لي ذنوبا ما رأيتها هنا قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجده ثم تلا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات خرجه مسلم في صحيحه في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمر فذكر فصل قوله لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عام لأنه نكرة في سياق النفي لكنه مخصوص بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب على ما يأتي وبقوله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدخل الجنة من أمتك ملا حساب عليه من الباب الأيمن وقد تقدم الحديث وبقوله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن عمله ما عمل فيه قلت هذا مقام مخوف لأنه لم يقل وعن عمله ما قال فيه وإنما قال ما عمل فيه فلينظر العبد ما عمل فيما علمه هل صدق الله في ذلك وأخلصه حتى يدخل في من أثنى الله عليه بقوله اولئك الذين صدقوا أو خالف علمه أو خالف قال فعلمه بفعله فيدخل في قوله سبحانه وتعالى فقال فمن بعدهم خلف ورث الكتاب وقوله, وقوله سبحانه وتعالى أو اعيد وقوله سبحانه وتعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ان تمتلوا الكتاب وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقوتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والأخبار في هذا المعنى كثيرة وسيأتي ذكرها في أبواب النار شاء الله سبحانه وتعالى قوله حتى يضع عليه كنفه أي ستره ولطفه وإكرامه فيخاطب خطاب الملاطفة ويناجيه مناجاة المصافا والمحادثة فيقول هل تعرف فيقول ربي أعرف فيقول الله سبحانه وتعالى ممتنا عليه ومظهرا فضله عليه فإني قد سترتها عليك في الدنيا أي لم أفضحك بها فيها وأنا أغفرها لك اليوم ثم قيل هذه ذنوب تاب منها كما ذكره أبو نعيم عن الأوزاعي عن هلال بن سعد قال إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب منها والعياذ بالله عز وجل من كل الذنوب في الحاشية واحد صحيح أحمد ومسند أبي عوانة والترمذي اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة سبق تخريج الحديث أربعة ضعيف في إسناده أبو نعيم وعيد ضعيف في إسناده ضعيف في إسنادي أبو نعيم في الحلية إذا ليس ضعيف أبو نعيم إنما الجملة هكذا ضعيف في إسنادي أبو نعيم في الحلية هي جملة أخرى مستأنفة متابع قال المؤلف ولا يعارض هذا أو لا يعارض هذا ما في التنزيل والحديث من أن السيئات تبدل بالتوبة حسنات فلعل ذلك يكون بعد ما يوفقه الله عليها والله سبحانه وتعالى أعلم والجملة الصحيحة فلعل ذلك يكون بعد ما يوقفه عليها والله سبحانه وتعالى أعلم وقيل في صغائر, في صغائر قوترفها وقيل كبائر بينه وبين الله سبحانه وتعالى جترحها وأما ما كان بينه وبين العباد فلا بد فيها من القصاص بالحسنات والسيئات على ما يأتيه وقيل ما خطر بقلبه ما لم يكن في وسعه ويدخل تحت كسبه ويثبت في نفسه وإن لم يعمله وهذا اختيار طبري والنحاس وغير واحد من العلماء جعلوا الحديث مفسرا لقوله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فتكون الآية على هذا محكمة غير منسوخة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد بينا في كتاب في كتاب جامع احكام القران والمبين لما تضمن من السنه وايه القران والحمد لله رب العالمين و روي عن ابن مسعود أنه قال ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة وهذا مأخوذ من حديث النجوى ومن قوله ومن قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة خروجه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من ستر مسلما ستره الله ستره الله في الدنيا والآخرة ورويا من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم القيامة قال أبو حامد فهذا إنما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم واحتملا في حق نفسه تقاصيرهم ولم يحرك لسانه بذكر مساوئ الناس ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه فهذا جدير بأن يجازى بمثله في القيامة فصل في قوله سدرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم نص منه سبحانه وتعالى على صحة قول أهل السنة في ترك إنفاذ الوعيد على العصاة من المؤمنين والعرب تفتخر بخلف الوعيد حتى قال قائلهم ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختشي من روعة المتهددي وإني متى أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز ومنجز موعدي لمخلف إعادي ومنجز موعدي قال ابن العربي إنه كذلك كذلك عند العرب وأما ملك الملوك القدوس الصادق فلا يقع أبدا خبره إلا على وفق مخبره كان ثوابا أو عقابا فالذي قال المحققون في ذلك قول بديع وهو أن, أن الآيات وقعت مطلقة في الوعد والوعيد عامة فخصصتها الشريعة وبينها الباري سبحانه وتعالى في كتابه في آيات أخرى قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة حسن لغيره ابن ماجه فيه محمد بن عثمان الجمحي ضعيف وله شاهد عند أحمد متابع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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله الا هو وبالشفاعة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن شاء من الخلق من بعده باب ما جاء أن الله سبحانه وتعالى يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان مسلم عن عدي بن حاتم قال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 قال الأمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمه أن عدي مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة أخرجه البخاري والترمذي وقال حديث حسن صحيح ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يجاء بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعيد قال يجاء بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فأرجعني اتيك به فيقول الله تعالى أرني ما قدمت فيقول فإذا عبد لم يقدم خيرا فيم فيمضي به إلى النار و بالله سبحانه وتعالى خرجه ابن العربي في سراج المريدين وزاد فيه بعد قوله كانه بذج وقال فيه وقال فيه حديث, حديث صحيح من مراسيل الحسن وقال الهروي كانه بذوج من الذل قال أبو عبيد هو ولد الضأن وجمعه بذجان عيد وقال الهروي فأنه بذوج من الذل وقال أبو عبيد هو ولد الضأن وجمعه بذجان وقال الجوهري البذوج من الضأن البذوج من الضأن بمنزلة العقود من أولاد المعز أو العقود من أولاد المعز وأنشدوا قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجع تأكل عقودا أو بدج قلت وقوله, وما وقوله ما منكم من أحد مخصوص بما ذكرناه في الباب قبل أي ما منكم ممن لا يدخل الجنة بغير حساب من أمتي إلا وسيكلمه الله والله أعلم فتفكر في عظيم حياتك إذا ذكرك ذنوبك شفاها إذ يقول يا عبدي أما استحييت مني فبارزتني بالقبح واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل كنت أهون عليك كنت أهون عليك من سائر عبادي استخففت بنظري إليك فلم تكترث به واستعظمت نظر غيري ألم أنعم عليك فماذا غرّك بي في الحاشية واحد واثنان سبق تخريجهما متابع وعن ابن مسعود قال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرّك بي يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على, عينك؟ على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على أذنيك وهكذا عن سائر الأعضاء فكيف ترى حيائك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياده ومساويك فإذا انكرت شهدت عليك جوارحك فنعود بالله سبحانه وتعالى من الافتضاح على ملأ الخلق بشهادة الأعضاء إلا أن الله وعد المؤمن ان يستر عليه ولا يطلع عليه غيره كما ذكرنا وذلك بفضل منه وهل يكلم الكفار عند المحاسبة لهم فيه خلاف تقدم بيانه في اسماء القيامة ولياتي ايضا في باب ما جاء في شهاده اركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهما بالله عز وجل مستوفى ان شاء الله سبحانه وتعالى فصل فان قيل أخبر الله سبحانه وتعالى عن الناس أنهم مجزيون محاسبون وأخبر أنه يملا جهنم من الجنة والناس أجمعين ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن حسابهم بشيء فما, فما, القول, في ذلك في في فما القول في ذلك عندكم وهل يكلمهم الله سبحانه وتعالى فالجواب أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنس والجن يسألون فقال خبرا عما يقال لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم عسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وهذا سؤال ماذا عيد هذا سؤال فإذا ثبت بعض السؤال ثبت كله. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمله وإخلاصا لوجهك الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين.